دمع من عيني يولدي لا من عيني يولدي لا تخليني ناشك اشوفه محمود صعبات اشوف محمول. عيوني نعشك أشوف محمول. عيوني من شفت نعشك محمول اندهش يبني بالي من حولة معلوقة شموع تلهب وسط دلالي من شفتك بعذا الحال وانت حبيبي الغالي يا ولادي اوقف لتروح وارحم حبيبي حالي راحالتي تعويني يا وليدي لا تخليني والحشرخه تعويني يا, يا وليدي لا تخليني, لا تخليني, لا تخليني نعشك اشوفه محمول صعبات من تخليني سالد دمع من عيني يوليدي لا تخليني مش نا شك اشوفه محمول صعبات اشوف محمول صعبة تشوف عيوني مش اشوفه محمول صعبات اشوف عيوني والله صعب يا ولدي جسمك اشوفه دامي لابس كفان يا ولدي ميت اسف جندامي وانت يا زهره عمري يا دنياي واحلامي طاح الفرح من قلبي وظل الدمع بسهامي يا من حاجيني لتخليني <تصفيق> يمك اني عاشيني ياولي دي لتخليني نعشك اشوف صعبات شوف عيوني نعشك اشوف محمول صعبات شوف عيوني سال الدمع من صعبا تشوف عيوني نعشك اشوف محموم صعبا تشوف عيوني للأسى قلبي نوح أني تظل سهرانة قلبي امتلى حسر جروح واصرخ إلك والعانة يا بعد روحي يا ابني روحي تضل حزنانة ولشوفتك مشتاقة ومشتاقة والله أنا دم اختنق يا ولدي لا تخليني دم اختنق يا ولدي لا, لا تخليني نعشك أشوف محمول صعبة تشوف عيوني نعشاك اشوفه محمود وصعبة تشوف عيوني سال الدمع من عيني يوليدي لتخليني سال الدمع من عيني يوليدي لتخليني نعشاك اشوفه شوفه يوني اه اه اه درب اللي ودمك حبيبي سن بنجمع وقت الصلاه اردوك يا بني فتهين ودعتك بكل دموع يا ناوي حسرا راحل ودعي لربي السما اصبر بصبر الجميع لما اختنق, اختنق, اختنق بجفوني يا ولدي والله البعد ياذيني يا, يا ولدي لا تخليني نعشه صعبات شوف عيوني نعشاك شوف محمود صعبات شوف عيوني سال دمعه من عيني يا وليدي لا تخليني. سال دمعه من عيني يا وليدي لا تخليني نعشق اشوف محمود صعبات شوف عيوني عشق اشوف محمو صعبة تشوف عيوني